بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلوق عظيم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 أشياء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تُتَلَى عَلَيهِ آياتُنا قَالَ أَسَاطيرُ الأَوَّلينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ إِنَّ بَلُونَا هُم كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إذْ أَقَسَمُوا لَيَصْرِمُ النَّهَمُ صَبِيحٍ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 فَاقْتَبَنَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوْمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن متقين عند ربهم جنات نعيم ففنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب في تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم قيامه ان لكم لما تحكمون سنهم ان هم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين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 وأملي لهم إن كيدي متين لم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبيذ بالعرائي وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين.